محمود يا اغلى صاحب في الوجود هات وحشناك ونشتاق لك يا محمود انت وجهات مهما طال بينا البعاد رجعين للسنين والذكريات ووعوا تنسونا وتنسى ذكرياتنا و ايامنا لسه جايه